السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتنا الكريمات وإخواني الكرماء يعني طلبة وطالبات المعهد القرآن الدعوي طبعا اولا طالبات سنة تانية ثانيا طلبت وطالبات سنة أولى احنا بنقول بقى بالنسبة الأقدامية جماعة من من دينا يعني ربنا يحفظكم ويبرك فيكم يعني يعني في جوار الكعبة يعني برسل لكم هذا المقطع عشان تعرفوا يعني ان أنا ما بنساش المعهد أبدا ولا يمر يوم واحد ولا نهار ولا ليل إلا لما بفكر في المعهد وبفكر عشانكم إزاي توصلوا ربنا إزاي بكرة تبقى, تبقى دعاء إلى الله تملوا الدنيا كلها دعوة إلى الله يعني بالذات أخواتنا, أنا, أنا عليكم جدا والله يا جماعه قلقان عليكم لان المراه زي ما النبي قال إنهن عوان عندكم الواحده يعني يعني في تجربة اخت كان لها نشاط كبير جدا عن النت ولما تزوجت الجروب بتاعها كله اتقفل يعني في المراه ممكن زواجها يبقى نهايه نشاطها الديني لو هي ما احسنتش الاختيار من ناحية او مش كده برده او لو هي استسلمت للظروف بتاعت بعد الزواج من ناحية تانية فعشان كده الحل المنطقي الاساسي ان لازم انتوا تشتغلوا من دلوقتي لازم الاخوه والاخوات يشتغلوا من دلوقتي لازم يبقى في مهنة في ايديكم زمان حسيت ان الاخوه اللي من الكليه في ايديها صغر قدرت ان هي ربنا يستعملها فيه قبل ما تتخرج من الكليه هم دول اللي كملوا قدام امواج وطالطومات الحياه اللي اتخرجوا هم لسه تيهين عايزين نتربى عايزين ندعوا عايزين عايزين عايزين ما وصلوش لاي حاجه الحاجه جرفتهم امواج الحاجه جرفتهم فعشان امواج الحياة لا تجرفكم يعني بالذات بقى كمان طالبات السنتانيه لان هم يعني عندنا امل كبير من وراهم للدعوه لازم يا جماعه تشتغلوا في الدعوه الى الله لازم يعني لازم يبقى في شغل قوي في الدعوه ان شاء الله باذن الله هيضاف اي اي اي اي اي او هيفعل ماده ان شاء الله باذن الله اتفقت بقى مع اي يعني اي اي اي يعني اخونا الفاضل دكتور احمد سعد اللي باذن الله سبحانه وتعالى هي هيديك وهذه المادة في مسألة التفعيل الدعو لدوركم والتفعيل العملي لدوركم في المعهد ahead بإذن الله سبحانه وتعالى يعني سيدنا موسى لما ربنا قال له وما أرجلك عن قومك يا موسى في مفسرين قالوا عن السبعين رجل السبعين كادر اللي بيبنيهم وبيربيهم وفي مفسرين قالوا عن الدعوة عموما في بني إسرائيل يا جماعة ما ينفعش إن حاجة تشغلنا عن الدعوة ما ينفعش ما ينفعش إن شيء يشغلنا عن الدعوة إلا الله سبحانه وتعالى لازم نبذل وسعينا في الدعوة الله سيدنا موسى بيقول فرعون قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس وضحا موسى عارف إنه لازم ينزل الواقع ولازم يواجه الباطل وهو مش عارف هيعمل إما مع الباطل ولكن دي خطوة يجب أن تأخذ لازم تنزلوا لازم تبدأ تحضروا كلمات لازم تبدأهم تدوا هذه الكلمات حتى لو على بعضكم البعض حتى لو في الجروبات المغلقة اللي بينكم وبين بعضكم البعض لازم يكون في جهد في الدعوة إلى الله أجمع الدعوة إلى الله هي طريق الأنبياء وهي رسالة الأنبياء فإلا نكن على طريق الدعوة الله فنحن لسنا على طريق الأنبياء اصلا. احنا محتاجين باذن الله سبحانه وتعالى ان النقطه اللي يعني الواحد قلبه على القان عليها اوي, اوي اوي اوي اللي هي مساله ان يستعملنا الله في الدعوه اليه وان نقدر عظمه مهنه الانبياء وشرف ان يستعملنا الله في مهنه الانبياء ربنا بيقول لموسى قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى انتو عايزين ايه أعلى من ان ربنا يقولك ويقولك ويقول لك انا معاكي انا معاكي بسمع وبصري انني معكم اسمع وارى وانت بتتكلمي عن ربنا وانت بتتكلمي في الدين وانت بتتكلمي في الدعوه ايه مشجعه الواحد مستني ينزل بس ان شاء الله باذن الله من العمره عشان الحمله بتاعت بتاعه ان شاء الله باذن الله عشاء صح بتاعه يوم الجمعه من المغرب للعشاء ان شاء الله باذن الله والواحد ينزل الشوارع للشباب في كل مكان يتكلم معاهم مع عن ربنا عشان الواحد ينال شرف انني معكم اسمع وارى ينال عز انني معكما اسمع وارى ينال نور وبركه انني معكما اسمع وارى ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم وان شاء الله باذن الله نستانف المعهد فور العوده باذن الله جزاكم الله خير